كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها أ ل م ي أ ت ك م نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا, وقلنا ما نزل الله من شيء إ ن انتم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 「あなたは私の思い出を知っているのは私の思い出を知っているのは私の思い出を知っているのは私の思い出を知っているのは私の思い出を知っているところです。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 إ ن أ ص ب ح ماؤكم غورا فمن ي أ ت ي ك م بماء معين